استكبارا في الارض ومكر السوء ولا يحيق المكر السوء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد سنه الله تبديلا